بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ما إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيم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 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بورا ومن لَمْ يؤمن بالله وَرَسُولِهِ فإنا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السماوات وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء وَيُعَذِّبُ من يشاء وكان الله غَفُورًا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتموا إلى مغانب لتأخذوا هادرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا يفقون إلا قل من تدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابنا لما ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحت الانهار وما يتولى نعذبه عذابنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كتحت الشجرة فعلم ما, ما في قلوبهم فأنزل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 ولو لدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهما أنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن ضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكم فنيب لغ ما حلا ولو لرجال أمينون ونساء أمينات لم تعلم موم أن تطئن فتصيبكم منهم عرَّةٌ بغير علم اليُد خل الله في رحمته ما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 فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماء بينهم تلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في جلك زرع خرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم.